Vali vui. ومن يعف عن ذكر الرحمن يقير له شيطان قري فانف سنقري ولن am <laughs> فَأَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْجٍ مُكْتَدِرُونَ فَاسْتَنْسِتْ بِالَّذِي que se da cri o im la vi que pro mi اسال من ارسلنا من قد ذلك من رسلنا اجعدنا من دون الرحماني ان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 لَمَّا <تصفيق> مَا